「未 ا はあなたの手を借り ا くれる人」 بي يتق الله و ل ا س و ع ا ل ك ا ف ر ي ن و ا ل م ن ا ف ق ي ن إن ا ل ل ه كان ع ل ي م ا حكيما ا إن ل ل ه ك ا ن ع ل ي م ا ح ك ي م ا واتبع ما ي و ح ى إليك من ربك واتبع ما يوحى إ ل ي ك من ربك إن الله, كان بما تعملون خبيرا ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله, وتوكل على الله وكفى بالله, وكيلا وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه, ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 「そして今日はこの辺りを見ていきたいと思います。 وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم أ ف و ه ك ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ م ب أ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل و شركه يَقُولُ ا ل ح ق و ه و ي د ا للخدمات س ب ي ع و ه ل آ ب ئ ه ه م التقنيه س ط ع د ا ل ف إ ن لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أ خ ط ا ت م به ولكن ما تعمدت قلوبكم وليس عليكم جناح وكان الله, وكان الله غفورا رحيما النبي أ و ل ى بالمؤمنين من انفسهم و أ ز و ا ج ه امهاتهم زواجه وهلو أولى و أمهاتهم الأرحام كتاب الله المؤمنين ا ج بعضهم من م ل ببعض في ي ぜ إلا و أ و ل و الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا, الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا واذ ومنك إ أ خ ذ ن ا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإذ أخذنا من ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا غليظا, وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين, عن صدقهم ليسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا أ ل ي م ا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذكروا نعمت الله عليكم إ ذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم, ريحا وجنودا لم تروها فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا, وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن أ س ف ل منكم إذ و إ ذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ه ن ا ك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إ الا غرورا ُُ واذ ق ا ل ا ل طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره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 ولو دخلت عليهم من أ ق ط ا ر ه ا ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها إ ل ا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون ا ل أ د ب ا ر وكان عهد الله مسؤولا, وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم, ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا واذا لا تمتعون الا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أ ر ان د أراد بكم بكم رحمة م سوءا أو قل ذ اراد الذي الله يعصمكم من إن أ بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا, ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 هلم الينا ولا ياتون الباس إ إلا, الا قليلا اشحه ة عليكم, أشحة عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون إ اليك تدور اعينهم تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كالذي يغشى عليه من الموت ت د و س أ ع ي ن ه م ك ا ل ذ ي يغشى عليه م ن ا ل م و ت فإذا ذ ه ب ا ل خ و ف س ل ق و ك م ب أ ل س ن ة حداد أشحة ع ل ى الخير ف إ ذ ا ذهب ا ل خ و ف س ل ق و ك م م و س ن ة حداد ح أ ش و ع ل ى النابلسي خ ي ي ر أولئك لم م ؤ و ف أ ح للعلوم م ا ه م ا ن ذ ل ا س ل ا م ي س ي ر ا وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون ا ل أ ح ز ا ب لم يذهبوا و إ ن ي أ ت ي ا ل أ ح ز ا ب يودوا لو أ ن ه م ب ا د و ن في ا ل أ ع ر ا ب وإن يأتي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 ولو كانوا فيكم ما ق ا ت ل و ا إ ل ا قليلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه ح س ن ة أ س و ة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا, وذكر الله كثيرا ولما راى المؤمنون ا ل أ ح ز ا ب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما, وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه い م こと م 知 ن ていることを知 و ているこ م を知っていることを知っていることを知っていることを ن っているこ ن を知っ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا, وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين, ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم, ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما ا الله الذين كفروا ينالوا ورد ر لم بغيظهم ي خ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا, ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا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 وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم, وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا, وقذف في قلوبهم الرعب فريقا, تقتلون وتأسرون فريقا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 وكان الله على كل شيء قدير ا يا أيها النبي لأزواجك الحياة الدنيا وزينتها قل إن كنتن تردن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 فتعالين امتعكن و أ س ر ح ك ن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما, فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة من يات منكن بفاحشه مبينه ي ض ا عفلها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ومن وتعمل صالحا نؤتها أ أجرها, اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما, وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أ ح د من النساء يا نساء إ ن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا, وقلن قولا معروفا وقرن في, بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله واقمنا ا ل ص ل ا ة واتينا ا ل ز ك ا ة واطعنا الله ورسوله ن م انما يريد الله ليذهب يريد الله ليذهب عنكم الرجس أ ه ل البيت ويطهركم تطهيرا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 ان الله كان لطيفا خبيرا إن ان ل ل م م س ي و المسلمين ا ا ت و ل م م ؤ ن والمسلمات ؤ م م ن والقانتين والقاندات إن ا ا ت ل ي ن و ل ل م م س ا والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات, إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصادقين والصادقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات, والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم مغفره ة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ل ل كثيرا واجرا ل ذ عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله أ م ر ا إ ذ ا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم ا ل خ ي ر ة من أ م ر ه م ومن يعص الله, ضل الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه أمسك عليك زوجك امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه أ م س ك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك م ا ا ل ل ه مبديه وتخشى الناس والله احق أ ن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها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 اذا قضوا منهن وطرا, قضوا منهن وطرا وكان, أمر الله مفعولا وكان امر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنه الله في الذين خلوا من قبل, الله في الذين خلوا من قبل وكان أ م ر الله قدرا مقدورا وكان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أ احدا الا الله وكفى بالله, وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا, وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما, وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم, يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما وأعد ل ه م أجرا كريما يا أ ي ه ا ا ل ن ب ي إ ن ا أ ر س ل ن ا ك شاهدا و م ب ش ر الاسلاميه و موسوعه النابلسي ا للعلوم ا ل ا س ر ا ج ا م ن ي ر ا وبشر المؤمنين, بأن لهم من الله فضلاً كبيراً وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أ ذ ا ه م وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم فما عليهن من عده تعتدونها فمالكم عليهن من ع د ة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أ ي ه ا النبي إ ن ا أ ح ل ل ن ا لك أ ز و ازواجك ج ك أ ك ملكت التي وما آتيت ي ي أجورهن ن م أ ز و ا ج ك ا ل ت ي آ ت ي ت اجورهن وما ملكت يمينك و من ا ملكت م ي ي ك ما م افاء الله عليك, وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك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 و ا م ر أ ة مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين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 قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج لِكَيْ لَا ك ي وكان ن ع ل ي حَرَجٍ و ك الله غفورا رحيما, وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتاوي إ ل ي ك من تشاء ومن ابتغيت, ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين ذلك ادنى أ ن تقر أ ع ي ن ه ن ولا يحزن ويرضين ويرضين بما, آتيتهن كلهن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وَكَانَ ا لا ل ل ه ع ي م ح ل يحل م ا لَا ي لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أ ز و ا ج ولو أ ع ج ب ك حسنهن إ ل ا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 الا ان يؤذن لكم إ ل ى طعام غير ناظرين إ ن ا ه ولكن ولكن إ ذ ا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين أ ن ن س ي لحديث ف إ ذ طعمتم ف ا ت ش ر و ولا ا م ت أ ن س لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم ذلكم يؤذي فيستحي إ ن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق, والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن ذلكم أ ط ه ر لقلوبكم و ق ل و ب ه ن وما كان لكم أ ن تؤذوا رسول الله ولا أ ن تنكحوا أ ز و ا ج ه وما كان لكم أ ن تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه, ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أ ب د ا ان تنكحوا ازواجه من بعده أ ب د ا ان ذلكم كان عند الله عظيما, إن ذلكم كان عند الله عظيما إ ن تبدوا شيئا أ و تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم جناح موسوعه ا ل ن ا ب ل س ن للعلوم الاسلاميه ئ ه ن و ولا ا أ ب ن م و س و ا ن ه ن و ل ا أ ب ن ا ء ل خ و ا ل ه ن و ل ا ن ا س ل ا م ي ه ولا ما ملكت أيمانهن ولا أبناء أخواتهن ولا لسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله واتقين الله إن الله ان الله كان على كل شيء شهيدا إ ن الله وملائكته يصلون على النبي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إ ن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه واعد لهم عذابا مهينا و أ ع د لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا, بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إ ث م ا مبينا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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين, يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أ د ن ى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما, وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته ي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم, لنغري بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين, ملعونين أ ي ن ما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا س ن ة الله في الذين خلوا من قبل, سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه ة ا ل ل ت ب د ي ل الله و ن تَجِدَ س ن ة ا ل ل تبديلا ي س أ ل ك الناس عن ا ل س ا ع ة قل إ ن م ا علمها عند الله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 إ ن الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا, خالدين فيها أبدا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 وقالوا ربنا إ ن انا اطعنا ن وكبراءنا فأضلون ربنا ا السبيلا وقالوا أ إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ف أ ض ل و ن ا السبيلا ربنا اتهم ِ ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين اذوا موسى ف ب ر أ ه الله مما قالوا وكان عند, الله وجيها وكان عند الله وجيها يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أ اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا, إنه كان ظلوما جهولا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 ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله, وكان الله غفورا رحيما تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام